وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظارمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ انكم ظلمتم انفسكم باقتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلو انفسكم ذلك خير لكم من عند بارئكم فتابع عليكم ان انه هو التواب الرحيم وان قلت يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرة فافزتكم الصاعقة وانتم تعظون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من قضات ما رزقناكم